ولا يأفونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك, أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا منسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا فلأغرقناهم وادعلناهم لماس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمود وأصحاب رص وقرونا بين ذلك كثيرة وكلهم ضربنا له الأمثال وكلن تبدر لا تثبيرة ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرس فلم يكونوا يرونها بل كانوا يرجون نجرا وَإِذَا أَرَأَوْكَ إِنَّمَا يَتَخَفُّونَكَ إِلَّا رُجُوا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِمْكَ أَدَالِي يُضِلُّنَا عَنْ آَلِهَتِنَا لَهُنَّ أَوْصَبُنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ بَمْنَ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَىٰ قَدْ أَتَىٰ إِلَىٰ إِلَٰهِهِ يَوْمَئِذٍ هُوَ